إذا شوهد هنا العبان سيايان بو ا ويا قمرا عجزنا ان نرى مثله اذا ما لاح فوق البحر صورته تباغ البحر محظوراً بذي القبلة هو الساقي فرع تنعذ بأمواهين وما جاراه مجرى النيل أو دجل إذا ما حط عباس على نهرين تمننا ان غر لو يغدو هنا رجلا تناها ايتها حرو احلا نما فعبسنا كنا للمائما هنا نثر علينا شرابا معيننا لنسقي به جذوة الأوفياء الشهداء الشهداء اذا ما تشهر الدنيا لنا سيفان وترقص فوق اشلاء ولا ايان و في غدا الاعناطاغ طغوتون يا رفيقك لنا حقا والشريان اذا ما عين صفل الرم ابو قمر ببيت الله اوصطا حسيني سنشهر في وجوه الظلم عباسين فلن تلقى خلايا منهم حيا هو الموت للظلم والكبرياء وأحلى حياتين لأهل الولاء إلى انتمائنا بما حيينا سنبقى بطول مدى أقوياء نكتا رؤى الأمل في ضيغه مثل عباس من دم بكل قطيره في الارض ثوريه ومن يمناع عبي بحر عزتي ليجعل سامفلا الاكوان علويا يموج الكون بالعباس مقتولاً فكيف إذا رأى عباسنا حياً فما أدراك بالعباس لو يحني إلى الدنيا بسيف تنحن الدنيا اذا يرفع السيف يعمد الضياء وان يهوى يغوي به الادعياء بين العاشقون تهاوى جنونا فحب فداك الى كربلاء get a Oh, that <imitation>